وَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعْضُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ فَبَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ Ahnen ala vhen ve ficalı hıfıgamın an işkur li ve li waldeyik illeye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 ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فطور فاقصد في مشيك وارضغ من صوتك إن أَن اذكر الأصوات لصوت الحمير